وكذلك من مسائل الاصطياد قلت حبائل النساء وجرير يقول إن العيون التي في طرفها حور أتننا ثم لم يحين قتلانا يصرعنا ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا والعيون فتنة وكان شيخنا الأمين الشنقية رحمه الله كثيرا ما يستشهد بقول القائل وعينان قال الله كون فكانتا فعولاني بالالباب ما تفعل الخمر وذكره هذا في تفسيره فالعيون فتنه بلا شك السبيل الى الفرار من هذا الاصطياد عدم ارتياد تلك المواطن او التعرض للفتن ونحن كثيرا ما نردد قول القائل ان السلامه من سلمى وجارتها الا تمر على سلمى وواديها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كرّاع يرآه حول الحما يوشك أن يقع فيه. كرّاع يرآه حول الحما يوشك أن يقع فيه.